إلهنا إلهنا أمرتنا فرصينا واعتمنتنا فخنا رزقتنا فشكرنا سواك خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تحببت إلينا بالنعم وتباعدنا عنك بالمعصية إلى هناء إلى هناء لسنا فراء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر بل مستغفرون لا ولا مستكبرون إلى أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك